مسموعا ولعل لضعف النت أو لخطأ تقني صدر من بعض الاختصاصيين على كل فإن شاء الله الخير أمام وكالعادة لا بد من ذكر فائدة بين يدي كل درس وكما قلنا لكم لا بد من حفظ الحديث الذي نحاول أن نشرحه والبعض قد استعرض ما الحديث والبعض الآخر في الطريق إن شاء الله ففائدتنا اليوم في بيان أن ابن معين إذا وثق بعض الكذابين وخالف غيره فماذا نقول؟ وهل يمكن أن نقول بأن ابن ماعين وثق بعض الضعفاء وبعض المطروكين وبعض الكذابين؟ فإذا قلنا نعم يمكن وهذا هو الواقع يمكن أن نقول بأن ابن ماعين وثق بعض بعض الضعفاء وبعض المطروكين وبعض الكذابين فما هو السبب؟ أما وقد وقع هذا؟ والمتتبع لكتب الرجال يجد تراجم كثيرة لرواة كثر حكم عليهم الذاب بأنهم ضعفاء وحكم عليهم غيره بينما ابن معين ماذا فعل وثقه وهناك أيضا نماذج من الرواة <تصفيق> وثق ابن معين وطعن فيهم المحدثون وانا كنت قد تتبعت ذلك في رسالة ممكن ان شاء الله اليوم نذكر بعضها وغدا نذكر الباقي ان كنا على قيد الحياة فاولا ابن معين قد يوثق بعض ايش بعض الضعفة ما هو السبب هذا هو أما كونه يوثقهم هذا مسلم لكن ما هو السبب في كون ابن معين وثق بعض المشاهير بالكذب مثلا خذوا من أولئك الذين وثقهم الذابي محمد بن كثير خذوا محمد بن كثير القراشية هذا معروف القول فيه شديد من ناحية التوثيق وكذبه بعضهم وتركه البعض الآخر فالرجل يكاد أن يكون تضعيفه مجمعاً عليه كذلك من من المشاهير أو بعض المشاهير بالكذب يعني مشهور بالكذب وابن معين والثقة. من؟ أبو الصلط أبو الصلط الهروي هذا أبو الصلط معروف قول العلماء فيه في كونه كذبه بعضهم وأيضا من هؤلاء محمد بن قاسم الأسدي محمد بن قاسم الأسدي وهكذا غيرهم فهؤلاء ذكرنا لكم هؤلاء لتعلموا أنه الإمام, عفوا الإمام ابن معين صيرفي الرجال يوثق بعض المشاهير بالكذب أو بالضعف أو بالطرق واضح؟ وذكرنا لكم بعض الرجال ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ هناك سبب؟ بعض من ذكر هذا لم يذكر السبب فهمتون إيش معنا؟ يعني لماذا ما هو السبب الباعث على أنه وثق هؤلاء مع أن غيره من الأئمة ومن المحدثين ومن الحفاظ حكموا عليهم بالضعف أو بالترك أو بالكذب لماذا؟ السبب ما السبب نفاقهم كيف نفاقهم؟ يعني ابن معين تعلمون أن ابن معين إذا قدم إلى بلدة وابن معين صيته يعني ارتفع في السماء والأرض في كل المعمورة في زمانه وكان الناس يخافونه فإذا زار بلدة وقدم إليها يخاف منه المحدثون ولذلك ربما يتزينون له بماذا؟ بأحاديث صحيحة عندم بعض أحاديث صحيحة يتزينون له ويحدثون بها وابن معين يسمعها ماذا يسمع؟ يسمع أحاديث متفق على صحتها بين المحدثين وهم يتزينون صورا يزينون ويتزينون يزينون صورة أم عندما عندما ابن معيّن ويتزينون بتحديثهم بهذه الأحاديث الصحيحة. ابن معين عندما يسمعها منهم ماذا يفعل؟ يحكم عليهم بأنهم ثقة ثقات بأنهم ثقات يحكم عليهم بالثقة واضح؟ فلذلك ابن معين يحكم على يعني على معروف على مسألة نقد المحدثين للروايات أو لأحاديث الراو ينظرون إلى أحاديث الراو فإذا كانت أحاديثه يعني لا يوجد فيها منكر ومناكير فيقولون حديثه نظرنا إليه وإذا به حديثه لا يخرج من ماذا؟ من الصحة والحسن فيقولون الرجل ثقة وحديثه صحيحة حديثه صحيح، صحيحة ابن معين عندما يأتون إليه ويزينون أمرهم ويزينون صورتهم كما يقولون يجملون صورتهم أمام ابن معين ف يسمعونه صحيحة فيحكم عليهم بالثقة لماذا؟ لأنهم يخافون من من, من ماذا؟ من ابن كانوا يخافون منه خوفا شديدا حتى إن المحدثين ذكروا في كتب الرجال كتب الرواة وقد ذكر هذه القصة حتى المعلم في كتابه التنكيل كتابه القيل التنكيل هذا عيب على طالب الحديث يقرأ ويريد أن يتخصص في علم الحديث ولكنه لا يقرأ هذا الكتاب أو ما قرأ هذا الكتاب هذا الكتاب قرأته أكثر من ست مرات كل مرة أقرأه إلا وأستفيد أكثر مما سمع. سبق سامة الله فذكر هذه القصة حتى المعلم في ماذا؟ في كتابه التمكيل. ما هي القصة؟ ذكر في التنكيل وكما ذكر غيره في كتب رجال أن يحيى بن معين دخل مرة على محدث وهو ممسك كتابا بيديه وذكر هذا حتى صاحب الجحوى التعديل بن وبيحاتي ممسك بماذا؟ ممسك كتابا بيديه فارتجفت يد المحدث فسقط الكتاب من يده ومن يديه من ماذا؟ خوفاً من ابن معي سقط الكتاب سقوط الكتاب كله من من أجل ماذا؟ من أجل الخوف خوفا من يحيبني معي لأنهم حتى كما قالوا عن شعبة قالوا تستك ركب المحدثين إذا ذكر شعبة تستك ركب المحدثين إذا ذكر شعبة وقالوا غالباً ما يقع هذا إما لمن لم يضبط أحاديثه أو لمن فيه مقام أو قد تحدث للثقة ولكن ضعيف خوفاً من ماذا؟ ممن هو أعلم منه هذا كأنه حساب وكأنه ميزان عندما يدخل عليه ابن معيل أو يدخل عليه شعبة ابن الحجاج فلذلك هذا المحدث وهو محدث إمام بين يديه كتاب يقرأه ويدخل عليه ابن معيل فماذا ترتجف في يده فيسقط الكتاب الإمام يسقط الكتاب من يده خوفا من ابن معين فإذا ابن معين عندما يدخل إلى بلده يخافون منهم يزينون أمرهم ويذكرون أحاديث صحيحة ويقول بأنهم هؤلاء رواد ثقات فيحكم عليه مع أنهم كذابون هؤلاء كذابون فلذلك هناك قاعدة افهموها واحفظوها جيدا ابن معين إذا وثق غريبا هل يؤخذ توثيقه بعين الاعتبار افهموا هذا جيد ركزوا واحفظوها وسجلوها لأن الحفظ ربما يخون وسجلوها لأن ما كتب قر وما حفظ فر إذا وثق ابن معين غريبا ننظر إلى تعني أهل بلدي فيه أو توثيقهم فإذا وثقوه شد يدك على توثيق ابن معين وإذا حكموا عليه بالضعف أو بالكذب فانبد به وارمي بقول ابن معين ولا تلتفت إلى قول ابن معين لأن لربما هذا الكذاب زين أمره عند ابن معين فلذلك لماذا عندما نقول إذا وثق غريبا وأهل بلده ضعفوا بمن نأخذ؟ نأخذ بأهل بلده لأنهم يقولون هذا معروف تجدون هذا في كتب الرجال يقولون أهل بلده أعرف منه ويقولون أيضا أهل بلده أعرف به من يحيي بن معي أهل بلده أعرف به من يحيي بن معي هذه فائدة اليوم ذكرها المحدثون وذكرها قديما وحديثا يعني كابن حازم وذكرها أيضا الذهبي وذكرها حتى من المتأخرين ذكرها مقبل في كتابه غارة الأشرطة يعني على أهل الجهل والصفصة تجدون هذا في المجلة الثاني لكن سبق بهذه الفائدة إذا تلخيص الفائدة ونماذج التي أشرت إليها آلفا سنذكرها أو بعض النماذج سنذكرها غدا إن شاء الله وتبارك وتعالى وقد أوردت ذلك بالترتيب بالأرقام العمود طبيب العمودي يعني في كتابي ذكرت سجن مكافح وسنذكر بعضها إن شاء الله غدا بين يدي درسنا وحتى لا أنسى أما درس يوم الاثنين إن شاء الله فيتوقف إلى أن يرجع طلبة المعهد للدراسة فقد اتصل بمدير المعهد وأخبرني أنهم الآن يعني عندهم امتحانات وعندهم أشغال كثيرة لاسيما تسجيل دخول الطلبة ولست في إن شاء الله بعد أن تأتينا الإشارة من معهد تونس بإذن الله عز وجل واضح طيب فإذا يكون بإذن الله عز وجل الجمعة والسبت والأحد درس البخاري ثم تأتينا الإشارة عندما تأتينا لا أدري أسبوع أو أو أسبوعين ونستأنف درس النح ثم إن شاء الله لعل درس بن عشير فيكون بطريقة سهلة ونذكر المتن. ثم نذكر بعد ذلك ما قال العلماء في حل ألفاظ هذا المتن وبعد ذلك نذكر كلام المالكية ومتى خالف السنة نبين على أن هذا مخالف للسنة والعبرة بالسنة فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ونحن لا نقدم بين يدي الله ويدي رسوله صلى الله عليه وسلم أقوالا ولا نصوصا لقوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كما قال بعض أهل التفسير لا تقدم نصا ولا شخصا على كل هذه فائدة مهمة إن شاء الله ألخصها لكم باختصار ابن معين يوثق الكذابين بل يوثق بعض المشاهير بالكذاب لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب أن ابن معين إذا دخل إلى بلدة أهل هذه البلدة يعني أهل الكذاب منهم يتزينون له ويزينون صورتهم بالتحديث بالأحاديث الصحيحة ويسمعها منهم ابن معين فيحكم بماذا؟ بالثقة ويحكم عليه بأنهم ثقات وبأنهم عدو واضح؟ ثم معلوم أن ابن معين إذا وثق غريبا فلا نأخذ توثيقه بالتسليم بل لابد أن ننظر إلى أهل بلده فإن وثقوه أخذنا بقول ابن ماعين وشددنا أيدينا عليه وأما إذا حكموا عليه بالضعف أو بالكذب أو بالترك، فكذلك قول ابن ماعين نتركه ولا نلتفت إليه لأن أهل بلد الراوي أعرف به من ابن ماعين، وهذا كما قلنا لكم سابقا بأن البخاري يخطئ كثيرا في أهل الشام البخاري وما أدراكم البخاري ما يدل على أن العصمة للرسول؟ فالبخاري إمام من الأئمة وجهبيذ جهبذ هذا الفن وجبل النفخة في روح. ولماذا يقتل؟ لأن معلوم في التاريخ تاريخ الكبير من يقرأ هذا الكتاب يجد أنه يذكر شخصا واحدا بكونيته وبلقبه وببلده وباسمه يذكره مرة يعني باسمه مرة بكونيته. ويظن أنه ما اثنان. حاو بكونيته ولا قبيه ويرنونهم ثلاثة مع أنه في الواقع هو واحد والسبب أن البخار عندما دخل إلى الشام لم يبقى هناك كثيرا فغالبا ما تكون ما يكون سفره إلى بلدة سبع مرات ست مرات لكن البلدة التي يذهب إليها يوم مرة أو مرتين يعني غالبا ما ينسى يعني جلس مع شيخ مدة بسيطة فينسى اسمه ولذلك ترى البعض يعني ينسى شيخه ولذلك شعبه إمام, إمام في الحديث بل حتى قالوا أمير المؤمنين في الحديث إذا أطلق بغير قيد فينصرف إلى شعب كما قال الحافظ إذا أطلق بالغلبة فينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى الحافظ الحافظ نحاجة ومع ذلك يخطئ كثيرا في الرواد يخطئ كثيرا في الرواد هذا شعب على كل إن شاء الله هذا ستعرفونه من خلال دراستنا لكتاب إخبار المنتبه هذا باختصار ما يتعلق بفائدة اليوم وقدر إن شاء الله نذكر بعض النماذج تفضل نعم خذ بقاء قال الإمام البخاري حدتنا إسحاق أخبارنا عبد الصمر هذا قرأنا البالحة نعم ثم قال الإمام البخاري رحمه الله وقال أحمد بن شبيب لاحظ هنا وقال أحمد بن شبيب وقال أحمد بن شبيب هذا أولا الحديث هذا ذكره البخاري معلق وذكره ليحتج به على طهارة الكلب وعلى طهارة سؤر الكلب واضح؟ يعني لأن تمر كون الكلاب تمر بالمسجد تقبل وتدبر وفي رواية وتبول هذا دليل على أنها, أنها لا بد أن يكون هناك لعاب ولا بد أن يكون هناك سؤرها ولا بد أن يكون هناك فلذلك ذكر هذا من أجل هذا فالشبيب هذا شبيب بفتح الشين قال فالحديث معلق شبيب بفتح الشين المعجمة وكسر الباء موحد هذا شبيب هو ابن سعيد ابن سعيد قال له التميم البصري هذا التميم البصري شيخ البخاري ويقال بأنه لم يخرج له أو يخرج له غيره في الأصل نعم أو يقال على أنه لم يخرج له غيره يعني يقول البخاري اقتصر عليه وعلى أنه أخرج له النساء أخرج له النساء وما المسلم مسلم قالوا لم يخرج له وهذا أصله من ماذا؟ أصله من البصرة أصله من البصرة ولكنه يقولون أصله من البصرة وهو نزيل مكة نزيل مكة ومعلوم أن المحدثين عندهم كاردا أنهم يقولون البصري أصلا والوفاة مدني ها يعني يكون يحسب على البصرة ويحسب على المدينة ويحسب على مكة قالوا لماذا؟ قالوا إنه إذا ذهب إلى بلدة وبقي فيها ثلاث سنوات أو خمس سنوات على قوله خمس سنوات فيعتبر من أهلها يعتبر من أهلها مثلا هو بصري ذهب إلى مكة نزل بها طبعا هو مات فيها بعد المئاتين فنزل بها بقي فيها مدة فيقال ماذا؟ يقال بأنه بصري الولادة مكي النشأ. نعم. وهذا طبعا معروف من شبيب هذا قالوا فيه صدق قالوا فيه صدق ولاحظتم هنا أن البخاري علق هذا الحديث نعم حدتنا أبي أبوه من هو؟ شبيب هو الذي ذكره شبيب وكان من أصحاب يونس بن يزيد الأيني نعم عن يونس يقال على أنه كان يختلف في التجارة, في التجارة إلى مصر كان يذهب تجارته إلى مصر وكتب من من هناك ويقال على أن كتابه صحيح كتابه صحيح حتى قال بعضهم بأن البخاري هذا صدوق لكن البخاري روى من كتابه لأن كتابه صحيح لأن كتابه صحيح هذا هذا هو اللقين نعم عن يونس يونس هذا ابن يزيد الأيلي وسبق لكم في هذا الكتاب نعم عن ابن شهاب ابن شهاب طبعا معروف محمد محمد بن مسلم الزهري نعم قال حدتني حمزة, بن عبد, حمزة عبد بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكنياته ماذا أبو عمارة هذا عدوي مدني تابع عدوي مدني تابع ماذا قيل فيه من جهة التوثيق قالوا هو ثقة قدر الحديث وقال فيه في رواية أن ابن ماعن قال فيه لا شيء أو ليس بشيء إشارة تذكرون ماذا قلت لكم في هذه العبارة إذا قال الإمام الشافعي وعلي المديني والبخاري لا شيء هي عبارة شديدة الجرح عبارة تستعمل للجرح الشديد وإذا قال ابن ماعن إذا قال الشافعي شيء شا لا شيء معنى أنه كذب وإذا قالها أيضا غيره من أئمة تحمل على هذا شديد تعبير شديد الضحف إذا قالها ابن معين فننظر فيها فإذا كان عندما يقول ابن معين فلان لا شيء ننظر في أقوال العلماء فيه فإذا قالوا ثقاء أو قالوا بأنه ضعيف فقول ابن معين مثلا أعطيكم مثال أعطيكم مثال شخص قال فيه الحافظ من الحفاظ بأنه ضعيف وقال فيه آخر كذاب أو شيء من هذا القبيل فإذا بابن معين يقول ليس بشيء فماذا يقصد بقول ليس بشيء بأنه شديد الضعف شديد الضعف فإذا وجدنا من قال فيه من قال فيه ثقة أو قال فيه آخر صدوق ابن معي ماذا قال؟ قال فيه لا شيء ماذا يقصد به؟ يعني يعني أن أحاديثه قليلة أن أحاديثه قليلة هو الثقة ولكن كونه قال لا شيء أي أحاديثه قليل فهمت ماذا؟ لا وعيد أبو معاذ فهمت أنا؟ إذا قال المحدثون في راول ركز معي وحده قالوا في راول ثقة وابن معين قال فيه لا شيء ماذا يقصد لا شيء؟ هل ضعفه لا يقول بأن أحاديثه قليلا هو نفسه يوثقه ولكنها ولكن أحاديثه لم يروي إلا أحاديث قليلا إذا قال فيه المحدثون بأنه ضعيف وهو قال لا شيء ماذا يقصد؟ أنه شديد الضعف أنه شديد الضعف وكذلك هذا أبو عمارة هذا تابعي ثقة أحاديثه قليلة أحاديثه قليلة نعم هذا قال, قال فيه في بعض هذه قال فيه لا شيء معنى لا شيء يعني قليل الحديث قليل الحديث نعم هذا طبعا هذا روى له الجماعة روى له الجماعة نعم حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه أبو من هو؟ أبو. أبو. لا عبد الله أبن عمر أم عمر جدل نعم لحظنا قبل أن ندخل في المتن وقال أحمد بن شبيب وقال أحمد بن شبيب هذا طبعا قلنا معلق ثم التعليق ما يكون من أول السند أو في وسط السند أو في آخره هنا في أول السند ثم لاحظوا هنا قال سياغ من سياغ من سياغ الأداء هنا ماذا القول قال أحمد المشريب حدثنا القول التحديث العنعنة التحديث أيضا العنعنة يعني معنى أنه أن الحديث السند فيه ماذا السند سداسي لطائف الإسناد أن هذا الحديث سداسي الإسناد سداسي الإسناد واضح أحمد بن شبيب شبيب يونس بن يزيد الأيلي محمد بن شهاب الزهري ثم حمزة, حمزة بن عبد الله بن عمر ثم, عبد, ثم عبد, عبد, الله عبد الله بن عمر إذن كيف هو السند؟ سداسي, سداسي. سداسي طيب ماذا فيه؟ التنوع في سياغ الأداء ما هي الصيغ التي ذكر هنا ذكر التحديث. القول اولا القول والتحديث والانعن لا تلتفت الى التكرار التكرار كرر التحديث مرتين وكرر الانعن مرتين فيعتبر واحد يعتبر واحده فاذا في القول والتحديث والانعن هذا من لطائف الاسناد ثم فيه ايضا ماذا فيه روايات البصري على نذر والأيلي والمدني التنوع أيضا في المدن التنوع في المدن وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي وفيه رواية تابعي عن تابعي نعم تابعة قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتلاحظ ركز جيد كانت الكلاب تبول في رواية إبراهيم بن معكن كانت الكلاب تقبل وفي رواية تبول وفي رواية كانت الكلاب تقبل وتبول وكان في رواه كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول وتبول يعني معناها تقبل وتدبر وتبول بوو العطف واضح فقال البعض كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول لاحظتم هنا الأفعال تقبل وتبول وتدبر سيأتي لماذا هذا الترتيب بالواقع ولكن ركزوا مسألة هنا مهمة جدا وأن هذا الحديث أتمه أولاً <تصفيق> كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم آه لاحظ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفنا يعني هنا جاء في أسباب ورود الحديث وتعلمون أن للحديث أسباباً أن للحديث أسباباً وللقرآن أسباباً وهذا يسمى أسباب النزول للقرآن يسمى أسباب النزول والحديث يسمى أسباب الورود وقال يقال له الورود حتى القديس الحديث القديس هذا يقال له إيش أسباب الورود شو أسباب الورود هذا الحديث يعني يقول عبد الله بن عمر كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله هذا السبب كنت أبيت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله و كنت شاب فتى اسبن يعني شاب لا لم يتزوج وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك لاحظتم السبب يعني هو من يقول على انها تبول وتقبل وتدبر هو كان شاب فتى يبول في المسجد عفوا ينام في المسجد والكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد وهو ينظر فكانوا يرشون أو لم يكونوا يرشون شيئا من ذلك هذا الحديث استدل به العلماء على أن بول الكلاب وبالدرجة الأولى استدلوا على أن ماذا؟ سؤر الكلاب طاهر على أن سؤر الكلاب طاهر والمسألة في مسألة ما يؤكل لحمه فبوله طاهر هذه قاعدة معروفة عند الفقهاء كل ما يؤكل لحمه فلعابه وبوله طاهر كل ما يؤكل لحمه فبوله ولعابه طاهر واضح طيب والعكس ما لا يؤكل لحمه ما لا يؤكل لحمه في التفسير منه هو بوله وحب؟ ليس بطاهر ومنه الأصل في عدم الطهاره ولكنه يعفى يعفى كمن يركب على حمار والحمار يبول أو شيء من هذا القبيل فيطير البول إلى ثوبيه لا يؤمر بماذا؟ بنزع الثيان لا يؤمر بنزع الثيان أو كمن يكون في الإسطل لا كذلك لا يؤمر بنزع الثيان لربما أصيب برش من بول فلا يؤمر يعني محمول على, على الطهر محمول على الطهر رواضح هذا طيب لكن يبقى هل كل ما يكون بوله طاهرا وصعره طاهرا يكون كذلك لحمه معكولا هذا غير صحيح لأنهم قالوا أو مما شع من إباحة أكل لحم الكلاب أكل لحم الكلاب ونسبوا ذلك للإمام مالك قالوا بأن الإمام مالك قال يباح أكل الكلاب يباح أكل الكلاب وهذا حتى قال داود داود هذا أحد شيوخ التتائي المالكية فقال من زعم أن الإمام أو من ادعى أن الإمام مالكا قال بإباحة أكل الكلاب قال يعزر يعزر واضح؟ قال لأن الإمام مالك لم يقول هذا. ومعنى يعزر يؤدى والتأديم قد يسجن وقد يضرب على حسن فلم يروى عنده عندهم قول بالإباحة فلم يروى عندهم على على القول الراجح قول بالإباحة وإن كان عندهم ويؤكل الحية التي أمنا سموها ويؤكل الفأر وعطي من الحس أكثر من السن وخشاش أرض وخشاش أرض والكلاب الكلاب عندهم فيها قولة الكلاب عندهم فيها قولة الإباحة قول بالإباحة حتى لو وجد فواش لكن عندهم في أكل لحم الكلاب قولان القول الأول بالتحريم والقول الثاني بالكراها تذكر القول الأول بالتحريم قالوا أكل, أكل أكل أكله حرام والقول الثاني قالوا الكارها التحرير الكارها بل قالوا المعتمد عندهما وم. المعتمد الكارها طيب حتى إذا يقول بالعباحة الكارها مع أنه ممكن أن يأكله الإنسان مكروه فقط مكروه فقط فإذن هذا القول لا يلتفت إليه لماذا؟ لأنه قول بلاده قول بلاده وأما القول بأن الإمام مالك أمر بأكل الكلاب فهذا قول أيضا لا يلتفت إليه وأنا في منظومة طويلة قلت في شأن سؤر الكلب والخنزير فهو نجس قولا بلا تحوير في شأن سؤر الكلب والخنزير فهو نجس بلا تحوير وذا خلاف لشدود قد لقوله صلى عليه الله لقوله صلى عليه الله وسلم فيما جرى معناه أعيد ماذا قلت؟ في شأن سؤر الكلب والخنزير فهو بسكون بسكوننا فهو ناجس أيضا بسكون السن فهو ناجس قولا بلا تحوير وذا خلاف لشدود, لشدود قد أتى لقوله صلى عليه الله وسلم فيما جرى معناه إن كان في الإناء كلب ولغا إن كان في الإناء كلب ولغا فليغسل سبعا كما قد بلغ فليغسل سبعا كما قد بلغ أولاه بالتربي يعني الغسل الأول بالتراب أولاه بالتربي كذا بالرمل على القول بأن التراب ليس تعبدي كذا بالرمل فذا طور للإناء يخلي وجاء كلب الصيد في استثناء ماشية حراسة يا رائي لكن في استثنائهم من أجل لعبهم نظر لرب العقل وقصيدة طويلة يعني في النجاسات كنت ذكرتها في لبعض الإخواني فإذا القول بأن الإمام مالكا قال بإباحة أكل الكلاب قول ضعيف لا يلتفت إلي فلذلك لا نلتفت إلى ما يحكى أن مالكا رحمه الله تعالى قال بأكل لحم الكلاب إنما لهم قولين في المسألة القول الأول ما هو بالتحرين والقول الثاني بالكره وهو المعتمد قرب العلماء كما ذكر المنذري وغيره قالوا بأن الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد قبل أن تتخذ الأبواب ولكن كان لها مواطنها تبول فيها يعني تقبل وتدبر في المسجد لم يكن هناك أنا ذاك في ذلك الوقت لم يكن هناك غلق لم يكنوا يغلقون قال ولكن رد على هذا القول بأنه يبعد يعني أن تترك الكناب هكذا تدخل وتخرج ثم تبول في مكان وتدخل تدخل إلى المسجد لكن يأتي قول قول الأحناف قالوا بأنها إذا بالت ثم دخل طيار الشمس أو دخلت الشمس إلى, إلى مكان البول فيكون قد طهر أو يقال على أن هذا يكون منهم دون أن يعلم الصحابة بذلك فلو علموا بذلك لأمروا بصب أو برش الماء عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كما فعل مع العرابي العرب الذي دخل المسجد وذهب إلى زاوية إلى ناحية المسجد وباله صحابة رادوا أن يقطعوا عليه بولة فقد نبي ولا تزرموا دعوه ولا تزرموا ثم النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدلو من ماء فصب على بول الأعراب فعلمه النبي صاصم برفق وقال له عليه الصلاة والسلام إن المسجد لم يبنى لهذا فأخبره وقال يا رسول الله أنا أتيت من البادية فكلما وصلت إلى ربوة كذية إلا قلت فقلت لا فرق لا فرق فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد عندنا أنه آمر بماذا بصب الماء على المكان الذي بل فيه الأعرابي ولكن هنا فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يعلمون أما ماذا؟ مكان بولي الكلاب. أتم الحديث. فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. لماذا اختار لفظ الرش على لفظ الغسل؟ لأن ذلك يعني استغلالهم قبل ذلك السحاب. إيه. حتى لماذا اختار؟ الرش يكون للتراب والغسل لم يكن لا لأن لفظ الغص هنا قال فلم يكون يرشون رشون لأن الرش ليس فيه جريان الماء أما الغص يكون فيه جريان الماء ولذلك أمرنا أن نرش على الثوب إذا توضأنا وشكك ترش فالرش يكون هكذا دون أن يكون جريان للماء رسيمة والمجل وهم يصلون في المسجد هذا كله مبالغة في إزالة ما يشك فيه ومعنى واحد شيخنا هو الرشو النضح. آه الرشو النضح نعم يعني الرشو يكون أقوى منه أقوى منه من النضح قالوا الكلاب لماذا كانت تدخل إلى كانت تدخل لأنه أنتم تعلمون أن المسجد كان مأوى لأهل الصفا ولمن ليس له بيت ولمن كان يعني يقف في المسجد وينام في المسجد ينتظر متى يقول المنادي حي على الجهاد لأن كثير من الصحابة لم تكن لهم بيوت إلا المجيد، فكانوا يأكلون هناك فتبقى بقية من بقايا الطعام تدخل كلا، فهناك أن البخاري أراد أن يقول إن الكلاب عندما تدخل تقبل وتدبر وتأكل ما بقي وفضل عن الصحابة من الأكل لا بد أن يكون هناك لعب، فتكون بعض اللعب بعض أجزاء في المسجد تكون في المسجد إذن فيكون هذا يكون على أن لعابهم طاهر، ولكن هذا الكلام متعقب هذا الكلام متعقب ويقال على أنه الصحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحافظ محاجر ما يشيه الإجمع وليس إجمعا قال على أن اتفاق على أن سؤر الكلب نجس سؤر الكلب نجس بل قالوا أنجس جسم الخنزر أنجس جسم الخنزر لم نؤمر بغسل ماذا؟ بغسل ما ولغ فيه الخنزر ما في دليل على هذا أنت تعلم قصة دعها فإنها ترد علينا ونرد عليه أتلد السباع على حوضك يا صاحب المقرى؟ وله طرق الحديث معروف له طرق فالشاهد عندنا أن من هذا الناحية فهو كما قالوا أه؟ كما قالوا بأن فيه ماذا؟ فيه أدلة أخرى تبين على أن سؤر الكلب كيف هو؟ نجس بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا ولغ الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدهما ثم لا تنسوا قضية أخرى هناك من قال الإقبال والإضبار شيء الإقبال والإضبار شيء والبول شيء آخر قالوا لا يمكن لا يمكن أن تأتي مفاعل ثلاثة هناك العطف بالواب وفعل واحد يراد به شيء وآخر يراد به شيء آخر ها وآخر يراد به شيء آخر لأن الحديث ماذا في ماذا في قل كانت تقبل تقبل وتدبر هكذا تقبل وتدبر تقبل وتدبر طبعا نحن في قولنا الشمس تنشف كلها. واضح أنت تقبل وتدبر لا نعم تابع. ثم قال البخاري رحمه الله آه، القاعدة التي قلت لكم في مسألة كانت تقبل وتدبر يقولون إذا وردت أفعال عطفت بلوها كما هنا تقبل وتدبر وتبر مجتمع في متعلق واحد إذا وردت أفعال متعاطفة بالوع مثل تقبل وتدبر وتم مجتمع في متعلق واحد لا يمكن أن يجعل أحدهما مفصولا عن ذلك المتعلق لا يمكن أن يجعل أحدهما مفصولا عن ذلك المتعلق إلا بدل إلا بدل فيقال على أن الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم الحديث واضح؟ فهمتم هذه القاعدة؟ إذا وردت أفعال متعاطفة طبعا بالواو مجتمعة ركزوا معي بحرف العطف الواو مجتمعة في متعلق واحد متعلق واحد تقبل وتدبر فلا يمكن أن يجعل أحدهما مفسوراً عن, عن الآخر أو عن ذلك المتعلق إلا بماذا؟ إلا بدليل وأما إذا كان لم يكن هناك دليل فيكون حكمهما واحد كلهم يتعلقون بذلك المتعلق واضح؟ مثال ما, ما عندنا هنا ولكن نقول هنا فيه دليل ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ إذا ولغ الكلب إذا ولغ الكلب في إنائه إذن هذا هو الدليل الذي فصل ما ذكرنا لكم ما ذكرنا لكم نعم ثم أيضا البعض وقف عند قوله صلى الله عليه وسلم في زمان رسول الله في زمان رسول الله قالوا هذا في زمان الرسول هل هذا الزمان خاص أو عام في جميع الأزمنة في جميع الأزمنة ه وإن فما فائدة التقييد ركزوا معي في هذه المسألة قال كانت الكلام تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله وش في زمان رسول الله في زماننا لا ها هل تنبأتوا لهذه العبارة في زمان هكذا في زمان رسول الله هذا الزمن وإن كان عاما في جميع الأزمنا ولكن هنا حددوا وقيدوا ودائل نقول لكم الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد إليه يتوجه الإثبات والنفع في زمان رسول الله عندنا هنا قاعدة ممكن نخرج منها نقول هذا مخصوص بما قبل الزمان الذي أمر فيه بصيانة المسجد، هذا مخصوص بما قبل الزمان الذي أمر فيه بصيانة المسجد لأن عندما في بيوت أذن الله أن ترفع حساً ومعنى فآن ذاك أمرنا أن نصون المسجد وكان عندهم من يقمم المسجد والإنسان أن يقمم المسجد هذه هذه حسنة عظيمة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك أمى سوداء وكأنهم حققوا شأنها بعض الصحابة يعني ماتت ليلاً كانت تقمر المسجد ماتت ليلاً ودفنوها فلما سأل عنا النبي صلى الله عليه وسلم ماتت قال أنا آذنتموني قرية رسول الله ماتت ليلاً وكالينا أن نزعجك وأن فقال لا قال لم أوري ولي دلني على قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم فصلى عليها صلى الله عليه وسلم فنضافة المسجد شيء عظيم وشيء جميل واضح إذن فزمن رسول الله يعني يقال على أنه زمن رسول لم يكن آنذاك أمر بماذا؟ بصيامة المسجد وبرفعه نعم تابع نعم ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر آه لاحظوا قال البخاري رحمه الله هذا الآن وصلنا إلى الحديث الأربع حدثنا حفص بن عمر وهذا فيه كلام طويل علنا نقف هنا لأن الأذن يؤذن، فأقول اليوم تكلمنا على حديث كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول، وفي رواية كانت الكلاب تقبل وتبول وتدبر، وفي رواية كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر،, تبول وتقبل وتدبر يعني هذا الحديث يعني ورد بألفاظ وكلها ألفاظ ذكرها الحافظ البخاري ليبينا. أن سؤر الكلب طاهر وعليه فسؤر الكلب نجس على الراجح ما هو أطهر شيء في الإنسان اللسان, أطهر شيء في اللسان فإذا كان الكلب لحظ إذا كان سؤر الكلب نجسا فما بالك بشعره وما بالك بلحمه وما بالك خلين المالكية يعني يحكى أنهم يقولون بإباحة أكل الكلاب وينسبون ذلك الإمام مالك وهذا لا يصح حتى قال داود الشيخ التتائي قال بأن من قال هذا الكلام ومن ادعى هذا يؤدب, يؤدب والصحيح يقال إن المالكية لهم قولان في المسألة القول الأول ما هو بأن أكل لحم الكلاب حرام والقول الثاني بأنه مكروه وهو المعتمد ولذلك قال العلماء من أراد أن يتوسع في الأكل أكل اللحوم فعليه بمذهب مالك قالوا من أراد أن يتوسع في أكل اللحم، فعليه بمذهب مالك؟ لماذا؟ لأنه يجيز أكل, أكل القطط ويجيز أكل الحيا، ويجيز أكل الأرض. خشاش الأرض الذي يخرج مثل الحيا الرقيقة، هذا الحيا الرقيقة اللي تسمى الحيا العورة، ويجيز أكل الحية. الحية قالوا وحية أمينة سموها، وحية أمينة سموها، قالوا كيف يؤمن سموها؟ قالوا نذكيها، وما ذكات الحيا؟ قال أربعة أصابع من ناحية الرأس وأربعة أصابع من ناحية ذنبية وتقطع أربعة من تحت وأربعة من فوق والباقي حلال كما كنا قلنا لكم على ابن عاشير من أراد أن يدرس ابن عاشير فليذكيه ذكات الحية كيف يذكي ذكات الحية؟ إحذف العقيدة الأشعرية عقيدة التعلق التنجيزي الحديثي الصلوحي الذات عقيدة تشبه عقيدة فرانكو ثم بعد ذلك يعني تصوفه وشأنه يحذفه والباقي الفقه المالكي يعني أخطأ فيه يبينوها الإنسان فمن أراد أن يدرس المعاشر فليدرس بهذه الطريقة يذكي ذكات الحية إذن هذا ونقف هنا إن شاء الله وإنهم كانوا يكونوا يرشون أما زمن رسول الله أيضا قلنا لماذا والله تعالى أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونمتابع هذا إن شاء الله بإددان الزوج